كم من نساءهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا ولدنهم وإنهم لا يقولون من القول وزورا وإن الله نعفون غفور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 فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مِسْكِينًا ذَٰلِكَ لتؤمنوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ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 وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد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 حسبهم جهنم يصنونها فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي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 أخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تولي عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا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 الله. أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ